ويذكر آيات القرآن التي تعين على الصبر وأيوب إذ نادى ربه أن نمسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له أين أيوب تحت الثراء لكن الذي استجاب له حي لا يموت وأيوب إذ نادى ربه أن نمسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فنجيناه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه آهذه ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر العابدين ما كث في البلاء ثمانية عشر عاما حتى من له أقربوه فقال رجلان من أصحابه وهو عند رأسه يختصمان بعد أن خرج من عنده والله ما ابتلي أيوب لا لشي صنعه ثم ندم على القول عاد إليه أخبره قال والله لا أدري ما تقولان إلا إن لأن الله يعلم أنني أمر بالرجلين يختصمان فيحلفان فأعلم أن أحدهما يكذب فأتصدق عنه مخافة أن يذكر الله بسوء ثم بعد أيام بعد أن استوى ثمانية عشر عاما وهو راض عن الله صابر على مرضه خرج مع زوجه مع زوجته خرج معها ليقضي حاجتها. فهي قربته من موضع قضاء الحاجة ثم تأخرت وهو في الطريق المسافة التي ما بين قضاء الحاجة وما بين أن زوجته تركته لجأ إلى ربه وهو دائم اللجوء لكن لا يدري الإنسان متى تفتح ساعة باب الفرج فقال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب فجاء الأمر الإلهي أركض برجلك فركض فإذا بالماء ينبع, ينبع قال الله هذا مغتسل فبرئ ظاهره وشراب فبرئ باطله فعاد من أكمل خلق الله هيئة بعد أن مسه الضر لما عاد رأته الزوجة لم تعرف قالت يا عبد الله أرأيت نبي الله المبتلى فإنك من أكثر خلق الله شبها به قال أنا أيوب قال الله جل وعلا لما ذكر خبره في الأنبياء وفي صاد قال في, في الأنبياء رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال في صاد جل ذكره اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهل ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب والمعنى أن من نجى أيوب من فرج عن أيوب حي لا يموت فتعلق بالله واستمسك به ذلكم هو الصبر معلم أن الأمور لا تدبر في الملكوت الأرضي فما الذي تراه من حولك من أطباء أو من رضات وزائرين إلا أسباب إذا أراد الله أن تنفع نفعت بل قد ينفعك الله بغير هؤلاء لكن الذي ينفع بيده الأمر كله والله الخير كله بيديه والشر ليس إليه وفي القرآن وإذا مرضته فهو يشفي فتعلق بآيات القرآن حسمنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون حسمنا الله سيؤتينا الله من فضله وأمثالها من آيات القرآن التي تشعر بعدها بالطمأنينة ويرزقك الله جل وعلا بها الفرج ويعينك بها الله جل وعلا على أيام المرض وقد يمن الله عليك ورحمة الله واسعة بالشفاء منه ويصبح هذا حديثا قد مضى تحدث عنه الناس بعد ذلك